لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الق وشرََ مساكين منأَ صطَُّ قمونونَأَليكمأَ فيوات أو تتح مق الق و شَجك أ شطونَ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَن لَّمْ يَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكون